مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءتنا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا نبصرون صم بكم عمي من فهم لا يرجعون أو كصيب السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاذ البرق يخطف أبصارهم كلما اللّه علَّهم ما شوَفِهِ وَإِذَا أُغْلَمَ عليهم قاموا وَلَمُشَاءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَبَصَارِهِمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا صُبّحُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِي لَمْ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 ودعوش هداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين